هُمُ الَّذِينَ كَفَّوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْنُوا مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ أَذًى وَدَرَكًا لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَتَطَغَوْا فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مُصِيبَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُنْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخل المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين او اوسكم ومقصرين لا تخافون